الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى لي وأصحابي ومن اهتدى بهده لا بأس بابتي جنامي شيخ محمد كور عبد الوهاب لدى السرابردو باسي جانا كمان بدري جيكرت وباسي او حالش ما انكرت كتياء أمتي إسلامي تيا الجيع ولا شرك وظلالتو بيت بارستيو قبر بارستيو شخص بارستيو ويك خوي گورپينه خوشاله شرك كروي دا ولو زمانه او خوي گور نه تجديدي ديني بو عالم مبرزه كرد او توحيدي قرانه او امتي اسلام سواسي خوي گور اكن لس قرانه وي خوا پرستي درس رابر او ما كردتمان لوک ثاني كوا دژاتي شيخ محمدي کر عبد اللهاب ين كردوا او كوباس اليكن يغلوانا كزور إشارتي بأدريل الله يدج مناني أو دعوي إيخوة برستيواء بريتيالا براك إخوي وعطى الشيخ سليماني كوري الشيخ عبد الوهاب كقاضيب والحرم لا كاتيخوي أن في هذا طبعا اختلافه لا يزانياني ميجو أي قراوة ولو ظلالات لو ردداني كهيب ويانا وآية بالفعل أو نسري أو كتاب بوكواء بيوتر الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية طبعا وكوتمان من نسان درباري أو منزعاب وشنان جاوازا هيا لأهل علم بل لبداية دجاية كردوها بزل دوائيا قراوتو بلام هشالن على ن نجر رواته بل كل كتاب كباس ما كرد أو دينه و هديك لا زانين رأيان واه كناي كتاب كابو خوي بديت إلى الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب هديك جلنا ناوي الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية كما سليماني كر عبد الوهاب تعليق كردوا كان بيهاو بخوي لأعينه لدايق بوه و كوتمان قاضي حرم حريملاب وولد درعيش مردوه لصالح زار وسطه هشت يعني جت مشاكل لدواء الشيخ محمد كور عبد الوهاب بس هناك ما دوس على ودوسته شش أو دوسته هشت جابوا يا أمي شكل لو نقطانيك أو علماني ألا وانيا أو كتابه أو نيا ألا إن شكل مسألة بلابوناوي ناوي دعوي وهابي بي تأخير تلهاتوا يعني تأخير تلة تاريخي وفات شيخ محمد كر Abdul Wahab وامدو صل دعاء أو مردو او دعوة يبوش يو يبلغونه بتو بترد الدعوة الوهابية هم ده كيشالنا دان راوي دستي أوه لو هني كتأكيدا كاتوا شيخ عبد الله بن عبد الرحمن البساما كتابي علماء النجد خلال ستة قرون كسي جزء تأكيدا كاتوا قال سليماني كري عبد الوهاب هل سر ضلالات خير رشتو بشمان نبوته بلام يجلو ما مستانى قال رسالة جماعي الشيخ محمد السكاكيرا أديلكاني الشيخ عبد الله بسام بمناقشه برد بحث كاد الله الرسالة كناي محمد بن عبد الوهاب ومنهج في الدعوة للأقرصاب كبو ماجستير بيشكش يكردوا طالب لا قرارة ولو ظل على تاني كحيبوا أما دوشة بلو بعابه تاني كباس ما كان يعني دو يجنا ضربه كقرارة يعني أم لا درس رابر يعني لساد أساس قولي علماني كألنشيا افتراء دروس هي هي قال دواي قولي أو علماني كباسي منظوعي قرانونا قرانويا ككتابي زرنا يابا كتابي دعاوى المناوئين أم كتابي كلا برشاوتانا دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرض ونقد رساله مازستيري دكتور عبدالعزيز بن محمد بن علي وضوهي تدريس على قسم عقيدة وجامعي محمد كوري سعود إسلام لو أو كتابك زور كتابي شينايا بمراسكك يشكل كتاباني كبيس طالب علم بيخونه توزر استفادي لابينه كتابك بخوي قال دعاء والمناويين يعني أو دعوي كوا دشمناني محمد كوري عبد الوهاب يا بابلين او دعواني كتقديم يعني دعوي محمد كوري عبد الوهاب قالن قال مفتراتكاني يعني أوش تاني كوا حلي بستوى ياخد شبهاتكاني ياخد أشتانك اعتراضي للجرا الشيخ محمد كور عبد اللهاب لو كتابة شيخ عبدالعزيز هم بيان أكادو باسي كلا مقدمة كل تمهيد كل سبأ ولا خاتمة كا لتمهيد كا باسي دعوى شيخ محمد كور عبد اللهاب كاو بعشر مؤلفاتي أو كساناكا كوا دشمناني شيخ محمد كور عبد اللهاب أم نقطة زور مهمة تو بيع قداري تبي أو كتابني كوا درجاتي منهج كيكر دعوة كيكر دواء بزاني شيء نسي وبوش شبهات وظلالات أوانا بخوني تواتر أو دعوة بدرجائي أو تمنات يعني بدرجائي الدواي الشيخ محمد كور عبد الوهاب ولا زمني أيش هو تأيسته كتب رسائل تأليفه كده دجي أو دعويا كايس تلو أخيرا شنجر طبعي شيء كده توفيت نت الوهابي احتكروا وبكدش والله كناه تولنا وخالك كان كتاب زور زور يعني التواني بلين لص طهات لص بدأها كعكات الصوت زاتش تباري كردو دجي دعوي محمد كوري عبد الوهاب أما كتابنا توبي شارزابي كش تأليف كردو لكشوبون طبعاً تماشى لكن دعوى كالحمد لله شكل دعويك عالمي ولا مو عالمي إسلامي خالك شيء كردوه تبيني دوك سابون يان اوتا تا قبول كردو يان كردوالحمد لله جراؤنا توبي دعوي توحيد يان أوى تا هاتونش يان كردوه رد على عواته بتعبيتي صوفي داريو شكانو أوانيكوا اشعري وصفي وابا تناب الدجي ام براستي جالو كتابيا باسي من كما باسي او موان او دراني كهليان بستوا غاكه محمد عبد في اما ين خلق, خلق دور خنوله التوحيد من انا الشيخ مجسمه مشابه يعني شيء يعني صفات خويت علاء تشبه كالتسمة كعلى خاد استحياء طبعا شي هو شيخ ناله عقادر بن الشيخ نال دسته وكدسته إمامه أو مشابه مجسمه أوها أعلن أعلن دست أعلن دسته وكسلفي صلا على النازنين شونه يعني تفهضي كيفية أكنوا بخويت علاء شون يتي دستك شونه وخويت علاء عزاني ما نعزنين بلام دس دسته بلام دس دسته شونه نازني تفيض أويا قبله نازنين معنا كيا نازنين قد أهل من ك ككاتب جواتل قاية من قال معنى كي أذانين شو كخويا يقولوا بلساني عربي ممكن خسيكروا بلامنا أذانين شو أنا أما مسألة كي صحية لسنة جمعتك أو وايتوا رأسا إشعارية شو كتأويلي دستيان كردوتي أنا أبي أبلي دست أبي أبلي قدرات وتيانا ومجسمة كأنت دائما اهلي السنة لبيني مجسمة لقل لقل مؤولة ها مؤولة وتيانا شيء وتيانا ومجسمة أنا أنا هل جماعتي مجسمة جوتي أنا شيء وتوانه مؤولان. شو كان الوكوا أمان حتى بلند استكشوك وداستكى إخوان. تجيشت إن شو أنا دايما أهل السنة دو طائفه يعني بين طرفينا يعني لبيني دو طائفه يبدعية أهل السنة. لوアニك واقوليان هيا لوアニك تقصيديان هيا جاوايان شيخ محمد كور عبد الله فروكو ولا يزاناني زو لما سأل اسم أوصفات بعني عقدي إخوي كردوكم منهجي سنو جماعم من صحابه تابعينهم هل هو موضوع إنكار كرامات أولياء؟ طبعا هيك كاتيا كهيك كسر جميع قديا لسنو جماع بإنكار كرامتي أولياء بك. بس إنكاري درود السكانى أو خلقاك إنكار الشعوذو جادوس سحر بازو يا وفريوان الشيطان أو بأي نكرة علينا أو كرامتنيا. بل إن كرامته أو قرآن بيرز بس كرامتي بوكا. كرامتي اصحاب الكاف مان بوكا بسي كنها كرامتي ترمان بوكا بسي كرامتي او باوچاك مان بوكا كلا سورة ياسين كاكاتك خواقو بولي كذب الشهيد ككشتين وخوة تعالى لقرآن كرامتي او بايمة بازكا كواتو تبهشته و توجه اشكرايا بسي كرامتي امتي باوچاك مرسل لاصم كنها كرامت لصحابه دركوتوا بلا ام ادعا کردني اوه كوات الشيطان شتيك بو انسان ها؟ او کرامت نیا. لاسر رو همیانود دجال، دجال چینا که از آن زلامی زندو امرین و زندوی باران بارین و زیست اوضا کو. آمانه هیچی کرامت نیم، آمانه همیچین، آمانه همیچاد وگرین. که البته فرق کن لبینی اولیای رحمان و اولیای شیطان. اولیای رحمان چیانه؟ جاه ذو سحر والشعب ذو شعو ذو دجل وفرافة عنها جاء إيمان ما محمد يقول عبد لا برويبو دجل إيمانا يعني طبعا ملاكية لا خدمة كرنيش شيطان يا خدمة دي شيطان ككوفر بخواب قاعد أو خدمته داكا تعريف كي أو هاي كرامات شتيا كك العادة بدري بلام خوا لسد استبروادارك أدريه يعني كسيب تقوى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أبي يمان دهربي أبي بتقوى أبي ده أو كسيج كرامتك وكذا. بعشر موضوعي سحر بازان وجاء دوجران وأوانى كبناء الشيخ ومشايخ وبناءي أو بابتان تانوى ين شيرك وظلاله ده كانوا بعشر شتى رؤى ده خارق أمر خارج. ألين شتى عوضيشن أمر خارج للعادة بلاه أمر خارج للعادة لسه دستيق سيرك هيك وا تبيع ب الشيطان والشيطان بوي هني. بمعنى إيه؟ كبر الشيرك الله خوياه أو تيناك أو مالين دجال. دجال شخص كذا كابدوكاتو بنيان بنيان يا راتفيه دوايا نبنيان دو يعني تقولي والله لبر أي كذا نخير قالت بيجي جاي كينو أمبابتان جاي أول كا ولا محمد كورابلكا جواي تيا كرامات كسي موحد بارستو بس كرامتي أو بابیش تراباسی شو به من کامل بود که مثلاً باسی بکافر کردند، باسی قتالو بکافر کردند. نعمی محمدی کرد که عبدالوهاب که تو خالشی کافر کرد، دوسری یه جال خال کافر کرد. محمدی کرد عبدالوهاب که خالشی کافر کرد، دو خواب بلژنی کردوا، کافر کردند و تمام لسر دو باشه، کافر کردن بنا حق، کافر کردن بحق، کافر کردن بنا حق و هیکا مسلمانه که توی تعاونی چی مسلمانه ایمان داره، تعاونی جوری کردوا، زنای کردوا، قتلی کردوا، دروی کردوا. ریبا خورد و تو بگویی ولله مادام وقتی کافری نخیر قرآنی پیروز بواند نه کافر، الله و جناحی گوری آن کردو. اما کافر که اما مسئله که خواریجا. بله، کعبلا مشرک بیوی یا رسول الله یا عبدالقادر و پناگرین با خوابشل غیری خوا، اوی یاد دانیا بو خوی، اما یک کافری کردو. او عمر ظاهرا کشی محمدی کر عبلا هیچ کاتران نه سل تکفیر کردی نه جور کسانی که مسئله که خوا تعلق ل مسلكي بغير صلى الله عليه وسلم مسلك الصحابه التابعين واي پیغمبر قتال نكت اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كعبي كعبي انا روجوي انا كت حاجي انا بران باخواه ابوا بلا لبرو الشركة هيك قاعتي قبولها والصحابة يك بين اللي الصحابة الشركة يك يك دور في هذا الله سلم بين الله مشتك يك يك حد يسموه بيننا قاعتي كان الله درختك ما بود في هذا الواسط الله بس مجرد سؤال يك ما ولا ولكن هذا هو المسلم يجب ان لو هناك من يجب ان يكون الله وسلم كردبي. كردبي أنا زانم. زانم أنا عليه يجب نيجي يكون هناك من يجب ان يكون هناك به يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان هم ربا بعملان يترحمي الله أجر أجر أوانا شريكه أمك لاها مو عملك يعني يعني حد شيء عبادات لن يجوا عباداتك من من دون الله إن الشرك لظلم عظيم موضوع قتال قتال جكره طبعا كانت كاتو دصلاة وتوانات هبو دصلاة وتوانات هبو يا غمار علي صوف كدصلاة وتوانات هبو قتال كرد يعني كد كر. أبي أبي لدوايا يجهر كسي هذا صلاة وتوانات هبو خاي جرى أمريكا دوبه قتال وبرجها ده جرن يكين أبي خاي جرى قاتل أئمة الكفر خاي جرى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كانت الصلاة ذهب ببيكي والله أما أم أم قتالا لدواء أجدار كذنويات أجداربة تكفيري كافر أجدار بناوي ناوية تكفيري كافر بكوفر ظاهر ها بكوفر ظاهر بكوفر خفي أم دوا الزور كم كذلقي جاك كانوا ها شيخ حتى شيخ محمد الكور عبد الوهاب العلماء الدعوي النجدي هم ويا سرقون بكافر كردن لقال موضوعي تعذيبدان دو موضوع أبي ليش يعني بول منا كتكره ناكفروا كفرك الله يغرب بكافر ابي مزا بس او اوقاتا أو لين أو أو كافر كافر يشو تعزي او فر ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله علما ف المنخ كش توتمت شركوا كاتب يا رسول الله بو بو امتي خويك هات بو ابو جهل اوان هات ابو جهل مسلمان بو ها ابو لهب مسلمان بو وميا مشريك بو اوان هات بيوتن كبيوتن كبيوتن لكاتب الصلاه او يقام حج لسر كدين لكاتب الصلاه دا داري المدينه او شر الى كاكرتن تعذيبه انبابه الزور ورد ابي عادربن مساله بكافر كدين شتيكه مساله تعذيبان لسر بكافر كدين شتيكه يعني كانت الكتبة كافرة يا كلا بيروا كتبتنا والشركة ما لام ده صلاة تهبة استتابيا كده أي توبيل يا كي جر جراي وبعشان جرا لي كوجيب أجد دا صلاة وده يعني تك... يعني محمد يكون عبد الله بتشيك دانا وهروها يعني شيء كردوها... ابن الله عليه وسلم. صلى الله هو وسلم لما يكون والله خلق كافرنيا لازالين ها هو يقول لك لازالين لازالين يزيدون باتي هو يتعلقون على تنجابه لازالين كفار ويماكا افرمشي امتاح سوى ان أكثرهم يسمعون او يعقلون انهم يللا كالالام يبلغونه سيئه كواتا هو حال شيء لو كافرين يكون هو كافر يكون هو يكون هو يكون هو يكون هو يكون هو يكون هو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 أجدر من الزور كذا النقطة يشيل يتججش كعلي كافرنا كم إلا لدواعي إقامه على الجانب مقصدي او كافر كربك كتعزيبي لجلاك كقتالي لجلاك يعني الله قت مسركسك ساك كبيمنه وتبه رسالين أردو لقتك محمد يقول سعود أبو أمير دريع أبوه رسالين أردو أبوه مو طوائف كانوا أبوه مو خالتك كانوا أبوه مو أمرتك كانوا أبوه مو أني دوربادي أجداري كردونا توه جزورها وها تو جزور لقال يا قتالك كردن أو كان تلا لا يخلج يوت يعني شيا والله لموصلمان يعني مسلمان بكافر الزانية خلك عنك جزء لتيهنا بو مساله بقول مسألة كوتنا شيا وطبعا اللي دان لش محمد يكون عبدالوهاب ما شباب رسالة بين أو رسالة يناردو أو كبيعة مثلا شو رسالة يناربوشة بوكيسرا وبوكيو وبوكيو وبوكيو كردن أو رسالة شيا حجيه اي ابي وجهك يا كفر نبو بي رسالكه ها اي جا رسالكه من ابيك تعذيبك من الدين او هو موضوعك زور مهمام دون نقطه ها جا واحد كان شان كلش محمد ابن عبد على اساس كو بيته خالچتينه جا ككسانك تينك يشون راسن اشن برواي ان بي كان كوي خالچي كفر بنوك كابرا نوجيك جوني كفرك جوني شي كفر كابرا الله عليه وسلم كابلا نيجيكد بوتي يا رسول الله يا عبد القادر كابلا نيجيكد هاد نواقضي إسلامي لخوات اكتبوا الرداء لنا وفق <تصفيق> إسلامي بس يجناك زيادة حتى أشوف صد نقطة بس الردمان السلام یشته لوشتانی که آشوب هاته لسری کجواه توصیلی حرام کردوه توصیل شرعیه و ناشرعیه و با توصیل همی بازه کن انشاالله یه لوشتانه معنی استشاع باب پیامرسال الله علیه وسلم کدای اولی و شفاعات ما باب که شفاعات دیاره شفاعات من باس کردو شفاعاتی درست کامی و شفاعاتی نه درست کامی تو دعای پیامرس که استله حالی حیات اصل الله علیه وسلم یعنی کتو باب لین پیامرس خصوص مل حیاته به دعایش تیکی لب کی درسته بسکاتی ک الدعوة لأخويت بارو تعالى بكي ولا إخوة أب يا بوبك بشيء يعني ولا يا رسول الله شفي عن بقى أقول تو ممكن بينقطة بسير محمد إكرام الله وما النص القرآني بيروزك يا خواي قرا فرمه أجر عبد كارم لمني برسى من نزيكم أجر الدعوة لمن بكى من, من جواب يعني يا ما مو. هروها موضوعي أوشانيك اعتراضي اللي جرى ولو كتابها بس يا كالي ولا قبركاني أو قباني بس القبر كانوا ويا بينا كانوا الروحانوا هما يا غماري خاص قسم عليكم ربي طالب النار وعليه كربى طالب مش كسنة ترينانات بوأوي كوا حرق بيا ببين بالزبوبية توانة بيرخان اللنايبرن بوأوي سلام الحدث كان موجود نيا هل باسمة قبر كي جائزة قبل لسان قبر كي جائزة و عباس مسألة التوحيد با نقطة اعتراض على قدو توحيد توحيد هذا وتوحيد ربوبية نخير توحيد لقرآن باستقراء واتبت التبع بقرآن بدؤاء تكانت ما شاقي توحيد ربوب ماني أو لوه ماني اسماء وصفات ماني لا علماءه يالتوحيد الطالبي توحيد خبري لا علماءه يالتوحيد ربوبه أو لوه اسماء وصفات لا علماءه يالتوحيد اعتقادي توحيد عملي المهم أم أم تقصي بعت أنا علم والردة اشتقني الشيخ محمد الكوع بن الله خويه حنابيتي يعني مثلا باسي كان كنالن اعتراضي ليك لنا وتيجي نابي دا ولا مردوب كنا نابي دا ولا مردوب مردوب وقال <تصفيق> تعالى للقران تعاء دعاء دعاء كدرب عبادة وپیغامر وصفه بالدعاء هو العباده عبادته بمردوانك بكي نك دعاول من سال اليا الوسيله حلد له هي باشا مسلمانا ايوه حموها مباته مشابك حموبانك حموبانك نال اللهم رب هذه محمد شيك دعاء في من من اميك بسام انا طبعا ان شاء الله هذا كم كتبك بجوانب خوينا استفادي لكل دعاتي وخاتنه لو اشتريك ام باسيك بين وسرباتك خومن شيخ عبد العزيز الله عبد العزيز بن محمد بن علي الله علي, علي, علي, علي, على حول مسالتي هل رجع الشيخ سليمان عن ضلالاته وانضم الى هذه الدعوه أم بقي مصرا على ذلك العداء بين وسرباتك يا كمجار تا يا بالدوام يؤكد البسام واتشف عبدullah بن عبد الرحمن البسام لكتبه علماء ونجد خلال ستة قرون كسيجوزا بس كاد الله اللي جلد يجل ربعه قال لا برسيد رضي بكثير من الأدلة عدم صحة رجوع الشيخ سليمان. يعني بردو باش. ناران ناران الشيخ محمد عبد الله نجراه ته. يعني برد وامبو. باش. أقل يا ربو أم تونك كم؟ نيران منابئين نيران ودجمناني دعو محمد كور عبدullah يجله شتاني كذور دلهم في خشتيه. ها؟ أو تبراكي خويت الرديلياته. بس إمام أبو كايس وقد تعقب الأستاذ محمد السكاكر أدلة البسام بالمناقشة والرد عليه. محمد السكاكر سكاكر دليل كان ش بسامي هنا ورد دليله وتوه وتجه نخر وكت معلمات رسالات مازستيره قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب منهجه في الدعوة. برصابي إلى برصابيس الشش على وانيا. كاتليريا كساني تريش ما عنهم او بدليلي دو دو طائفه معني السبب هنا تعليق الشيخ عبد العزيز لا إن شاء الله لو مسألة وليس المقامها هنا مقام تفصيل ومقارنة بين أدلة الطرفين أنا باسي هناك بين أوايد أوايد أوايد هي أمراض اورا أو هر كام الكلام يا بلام وإنما الذي يهمنا أن نذكر ابتداء بما قال صلى الله عليه وسلم من بطل أبيه عمل ولم نفسه رواه مسلم ف Jugend sag 경찰 راتها الله و داخل النسوات المخاون تقمن خاطئا الهديو في وقةان تطور ولا يراس في secondo الكم ف 식ال وحى Background pare salljd فهِ pu particular أحد اعلم يسکعام ون يسفعد فعل كي سوا قیامة لماذا ي exceedراب بس الب Pronاء قال خطبه عن النسوات المخاون لوح لي فبحث ل ELUA فقدرون بم أوز للجه والانبياء ثم الصحابه ومن بعدهم من سادات الموحدين قد وجدوا في ابائهم او ابنائهم او اخوانهم العداوه الشديده والخصومه الظاهرة لدعوه الحق والصواب اما بيان الله بلطان بانه خرج منا كان هي ناري او دعوه توحيد مباركه بو لمروي في زمبران الله علي عليه الصلاه والسلام صحابه كان الله اوالي لدواهات للغوره موحده كان زماني پیشوك تماشايان كدو باو چن بلا كوريان بلا انا ها عداوي شديد يعني ب دروسك دوله بردميا انا ها دجمنااتي قولان لاست نونو دجاتي دعو كان كردن حل بيغامران وتماشاك حتى صالحن تاخريا او بيغامر ابراهيم باشي دجمني بيان باشي يوتي ولا غرب دنا بلا سرشتان غرواز يعني رجم الذكر وخبال شتي نص القران يعني كوا تدعي ابراهيم باطله ما دام باشي ردي لا ايوا ايوا بابلين لا بابلين حتى هندي يقضي بوخ باو كوبرا كي باشبو محمد كور عبد بس هو يخربو فوالا بري باشي طبعا بوجود ما القاضي بوا شهرده لا لعيني و شهرده صار لا وحتى واتب سال قاضي بوا وحتى سليمان بلا شهر عين شد يعني لبنا ما لهش علم خاوه علم بن دلان باو خنشلان باو كيشي حتى نمد ام دع وكاي اشكرك لتسيباوش على اساس شكو باوش رد لي ايوا ما وش ردي اللي ماتوا اه كريمان باب الرد اللي ماتوا با دنياهم يهسته پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم قريش هم اللي بمامي بما يعني يعني ابو لهب أبو طالب هل دكي يك زور تزور صريحك او اگرتي دجمناك تصريحك بلا ما يماني بهنا ابي ابو طالب يماني بهنا والله پیغمبر اصلا دعوك بتعالى انا وانا وانا او تنوح جنك شي يكونك شي ايماني بهنا او تعلق لودشونه که ایمانی پنهانه. او تا چنان هم بیا. اصلاً نبیمان هیک کسی هر لقان نبا، نباوشی، نبرای، نخوشی، نداشی، نجنی. نه یک کس. نه قوم کینه حتی لسرعزم. و نبیو لیس مع و احد. که اتر راستی و ناراستی لسرع. او نیا لاکسد لقان بیا کسد لقان نبا. بته بتهش قرآنی پیروست ماشاق افرمی چیا؟ بسیک حکم نبا که افرمی. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن زربي <تصفيق> الزور اجت تحس شد بي زور. محمد صلى الله عليه وسلم ايمان ايمان نهانا قاتقذلكا ونيه وان تطع اكثر من في الارض يظلك اور الزوربي زوري خلشي اجت يطعي الاسلام دردكايانا دردك اي معناها ويك الاسلام بطاله نخره ودعوه او قص انا الزور بطال يعني ما هو قال الله بلقي بلقي سرقونه كف كفي سدر يا هو دلي خانني يا خوارج كان أجرك كساني كرل دعو مبارك عينه بعشرة الله فلا عجب أجد ذلك في من بعدهم كما هو حال الشيخ سليمان على من يقول بعدم توبته ظر طبيعي الشيخ سليمان يكره عبد الله بن محمد يكره عبد الله أيش تبيه إيش يقول كساني كناري الشيخ بوه لسرق سقانه كارن نقر راضته تشكل يرى شغلتي الله على من يقول بعدم توبته آه توبة كودو توبين كودو أما أخذوا رد لبيني دو جماعة مثلا مع أخي محمد وأمر آخر وهو أن هناك الدلة لم يذكر البسام ولا السكاكر كأنها ترجح عدم رجوع الشيخ سليمان حتى ليرى الشيخ عبد العزيز باسي وما انبكالكتيا بكي يتبعون أنه لا يتعرفك كي يتعرفك ومن المدلسة يتعرفك أنه لا يتعرفك أنه لا يتعرفك بعد أن تتعرفك موضوعك هذا المهم كتابك شيء كوتما بنوبانا كتابا كيكا الصواعق الليلة في الرد على الوهابي ياخد مشورة بفصل الخطاب شيخ أليتي الشيخ, الشيخ عبد العزيز أليه وسعى سليمان بن عبد الوهاب قال صلى الله عليه وسلم شقيق الشيخ الإمام في معادات الدعوة تعدد دساليب صوته وخصومته ومناواته على سليمان يكون عبد الوهاب كبراي محمد يكون عبد الوهاب الزود جاءت دعوة كيكردوة كان بكانيش زور جواز, جواز ولا جاءت كرديني أو دعويا، فقد ألف رسالة سماها فصل الخطاب الرد على محمد بن عبد الوهاب. كان من آثارها نكوص أهل حريملا عن اتباعده حتى آثاري اكتبالة شيبوا على أهل حريملا لقل شيخان بن حتى خذوا الشيخ بكرشين شيخ روش بجيهشتن إما بس ما كردت ما كاتي كأجرته ويا كمزاريته وبشوا كيتوا لا لا دروا ولا دروا يبلاطي نجد حجاز كاروات بو بصرو بوأنا أجرته يتوه بوشوا بوحريملا لا برش لا بري باوشي لقل كاب عداواتي هبو لقال أميري عينا او ابو مفتي شيخي ده انا قاضي شيخي ده ابو شبح لا يا ابو بقاضي شوارده صالله يا ابو كزاني باجله شبو كلى يا ابو طبعا على خليشي طلبوا ابو بتهنا بو يستتي دعوه بقول قلبهش مناقشات يا ابو يا قل بلاك يا وانا اهلي حريملا كدعوك بلاك دوتني اني اشطب نارزايبو يا شغله اسباب انا سببي شي ابو ام سليمان ابراهيم والله ولم يلقي في الأمر عند هذا الحد بل تجاوزت آثار الكتاب إلى العيون حتى كتاب بقت أسير إلى عيونا شكرت ككاتب حر حر ملا بجى الله شبه عيونا لعينا لبي أميرك أبي إجلي أخوي أوجا ودعوا بلا وكنا وحتى كناها قباب كناها قباب وباتنا أروخين وحتى عفر الزاني كان جز رجمة كانوا أمبرك يبلغ بيتو دعائك كتابك آقات الناس يهندق لأهل ع عيونا شقري كبشمان بيتو لدعوكا كشوبات ينبدلو استكى حتوى إلى آخره كرسالة أنيرم أمير يحسح رسالة أنيرم أمير على جربته تدري ليكوجي من منعكم الله أو يشج له <تكلمة> كتابة الله بعض من يدعي العلم في من صدق هذه الدعوى صحتها حتى لو باروك نسوان الجانا من شيء محمد الكوري عبدالله لم يقتصر نشاء لمن على بلدتي حريملا وإنما بذل جودة لإقناع أهل العيين بالخروج على دعوة ودولتها على هولي ياوك أهل العيين لو كاتك أولوية ويتر دولتي توحيد له الدروزة ببدايتي بأويك وخلجي هلقر أن يتوسل دجي أو دعويا دجي أو دولتها وكانت وسيلته في ذلك أن أرسل لهم كتابا ضمنه آراء تناقض, آراء تناقض آراء أخيه محمد في مسائل العقيدة ولكن يجب ان كوابي هناك سلما يجب ان يكون هناك سلما يكون هناك سلما سليمان هناك سلما يكون هناك سلما يكون هناك سلما يكون هناك سلما سليمان من سلما يكون هناك بلا يكون الله يذبح يكون هناك سلما يكون هناك شرك يكون هناك سلما يكون خلق <تصفيق> ويريد الأدلة لكلامي، يدعي أن ابن تيمية وابن القيم على ذلك الرأي الذي يقول كما سيتم ظاه في ظاهر. وابن تيمية ابن قيم جوان وتوه. أما موضوعان طرح كذوبا مشوازة، وكثاني تيجي طبعا زور بنجامة أو كده بيوذبوا به موضوعه كحزم كده إضافه بكلبوا. مهما يقولون شيخ محمد هناك عبد يا بي من المزرعه التي يقولون ان هناك مزرعه من المزرعه التي يقولون ان هناك مزرعه من المزرعه يا يقولون ان هناك مزرعه من علماني التي يقولون ان هناك من وحرمينا التي يقولون ان هناك مزرعه من المزرعه التي يقولون ان شيخ محمد عبد الله يقول العراقي كان لا يجيبه على وفي بلاد العراق وجد الكثير من الخصوم ممن ناه ناهض هذه الدعوة وكذب المؤلفات ضدها زورها بن لولاة عراقي إشكوات ينكر دوا دجاتي ودعو مباركة كناها كتابي النسيوة يقول أنا داود بن سليمان بن جرديس البغدادي أمنا و لبركن ش كأملا وبراستي داود ابن سليمان بن جرجيس البغدادي كالصلاة زاردو صونو نمردوه الله و كانت خصومة شديدة جدا الزور أمد جاءت دعوى كي كردوه عداوة ظاهرة ومستفحلة. حيث أن المذكورة قد قديما نجدا تلقى شيئا من العلوم الشرعية عن طريق بعض مشايخ نجد أما العراق وشو بناجد لا نجد لوا كيف يربوا يعني علومي ورقتوا علومي الشرعي ورقتوا لسرداسي مشايخ نجدا ثم ما لبث أن أظهر العداوة. دعائي كردوه عداوتي خود درخسته. دجي دعوتك وطعن في رسالة أمة الدعوة. طعني يا ولكتي بكاني. ولكتي رس... كان الشيخ محمد كر عبد الوابك وكر كاني وأحفاد كاني. فزعم أن تخالف ما قرر السلف الأوائل كابن تيمية وابن القيم. زع مشكلة كه. وتويتي ابن تيمية بن القيم وأنوتوه. سيركا. أو أنا لنشيء يا مدريش بووي دعوة إسلامي راستقين كابن قيم لم ابن قيم لم يلقى تي خا او يلقى تي خا أو دعوان زندوكردو توبوش شوازا أم يد الله لا ابن القيم ابن تيمية ابن تيمية وابن قيم وانوتوا لذا فقد تأثر ببعض أدعاء العلم كشاك اللوايا هروك أمره تما تماشاك أمره زور كسككات كتبي الشيخ الاسلام ابن تيمية أهانته عندك عبارات إلى عندك عبارات إلى نقلكها كتماشاك عبارتك بغلاد اللي تجيشتوه يد جياتي أو علماء برزاناك لا علماء دعوين نجدي كمجوان العباره كت عبارتك تجيشتون يا دولا ابن التميوان الله بز أما الناين بنابي ردانواي محمد كور عبد الله بابله نعادربه با. يعني سباستيكي زر حساس ما نكرت أما لبشر او ما نكرت كأوانيد جياتي دعويا محمد كور عبد الله بيان كردوا سر لبر هاتون عندك لوانا بع الزيرة كي خان كلام ابن تيمية وابن قيم هنا وبردانا وعوض دعويا حتى عندي خلط من رايبي يكردون. بلام أمره نايا أواني كاين دجاعاتي محمد يكون رعبد بصراحة كان ونألا دليش أنا لواني النبي. بلام كلامي ابن تيم ابن تيم يأخذ حتى ابن عبد الوهاب إيهنن بغلط شرحه كان بو خلط من أي سلفيته. لما صلي التكفير متعابتي بالذات يعني. أو مسألة مهمايك واشر محمد يكون عبد الله كباس تكفيره كعلم لا مسائل ظاهرة ومسائل خفية جوازيا كلا بين كاوان كأوان أو مسألة روناك أنا ما ولا مسألة القامح الجاب هو مسألة تعذيب دان واستتاباشتك وهو مسألة بيش أو أو شخص كاتو تكفره وكافر بوه كاتو تشريكه ومشتيق بوه مشتيق كه جاء تشنهاشتين نوسيوى على عداوتين در بري أبو أو دعوية وطعنا في رسالة أم الدعوة فزعم أنا تخالف ما قرروا السلف الأول كابن تيمية وابن القيم وغيرهما لذا فقد تأثر بي بعض أدعاء العلم كما مداحه ابن منور كما تقدم وقد على وتظهر عداوته في كتاب المسمى صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين من تبرية ابن تيمية وابن القيم عداوتك لو كتابش يا درك كناري صلح الإخوانة حروها حيث ضم كتابا ونقولا متعددا لابن تيمية ابن قيم حرفها وغل وغلط في فهمها يعني عبارات ابن تيمية ابن قيمه هنا تحريف كردوها وبغلط تيجي شتوها أول شتوها كان له جودة تريم الشيء لقاني أمره كزوربي أو بناء سلفيات وانسى كلام ابن قيم وابن تيمية وابن عبد الوهابين وعلماء دعوين جن بغلط وخلش نقل كفر أبي عقادي أو نقطة حساسة منها أو أقصي استمانتشي أدعية سلفية هل هو ان اكون هناك الوقت يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون تبي يشتريها بناء من حلوابي ال في الرد الوهابية في <تصفيق> رد الوهابية أكد فيه <تصفيق> أن للموتى حياة في قبور مثل ما كان لهم حياة لهم حياة الدنيا وأن لهم شعور وإحساس كالحياة ويقرر ذلك بمختلف الدعاء والقائل ليتوصل من هذا التقرير تجوز الاستغاثة بهم ودعاهم كالحيات معا تبي يشتري دانوا لسروي كوارد لوهابي كانها توجواي بس يا واكا مردوج يعني شون الجاني الجاني هلا قبرش الجاني كه وشعوره وإحساسه وكو زندوان ولا اما نتيجك اوية كتوتشي اتواني داوام كيتو تشد بك هلوها كتابي اشتريها رسالة اشتري في الردي على العلام محمود الالوسي في مسألة التوصل المهم زورا او كساني كوادو وناراني ونياراني دعوان. دعوين دعواني يعني, يعني اوش تاني ادعايا كردو اتواني او وايا وايا وايا او نارانا لو كتابيها بجواني رد راوتو كتابيكي زور زور مهمة بيوستا بروين السري ان شاء الله اقاداري بي جاء الشيخ عبد العزيز بسي او من بوكا قال ام كتابه مساله بوشي ام كتابه ماندانا و الله ابينيت لردانا او كتابانيا نيرانا لردانا كتابي نيرانا كتاب تاليف كراوه بلان بابا بربوان كم نوديارني نو طبعا كانيان كما أهم نقطة يجي زور مهمة يعني النياران دوجمناني أو دعوة يكتب عن زور عنه زور زوره حتى دل ياخوش ابوه يكتب صطع اكتاب عدها اكتاب لصطي بريك الدوله سر او ردانه او دعوياه أهم شيء الله رد او اكتب عن الدراوة تواء بل طبعا كانيان كما يعني خلق كم تر اجداري او رد دانه يستبلي مثلا العلماء الدعوة هذه ابناءه احفاده أولادي، أحفاده، هتادوا أيش يا محمد يقول عبارة بتشي أنوسي ودار باري، رد أنا وأهلي بدعوا، رد انا وأوانا، رد أنا وكساني كرد جاء لدعوى كيان وتو، أو كتاب أنا مشهورني لا لا بو كي مجتمع لناو خنوارانا شيء قصي زاله، أو عليك وات دشمناني دعوة كان كتيب بيست كتيب يانزورة فيست أو كتاب بهند تدارو كعلماء يدعون نسويته ولا صرنا يراني أو دعوة أو جيك يقال أسباب ك نقطتيش مهمة. تجيشنا نقطة كأننا يعني يستبون منا لا لا مش دعوي توحيد الحمد لله رد أو دعواني دعوانا أننا وتوهلكات يا بس أي أكتبه زورن طبعتي أن زورة أو مشكلة طالب يعلم هست بدر هنا أنا زاد ل لسر أوجه با كردن, كردن ا ا ا ا يعني روشن كردن بو تا خلق بو او دعوان او أو جنوطيتش تريزور زور مهمة. باشان دينا سر كتابك رسالةك وكتاية مقدمة يقدر باري رسالةك بعزاكن نسيدهاتوا إن شاء الله نشينا سر رسالةك رسالةكن أو رسالةك أمر إمامان يباس يمكنه كشف الشبهات كشف الشبهات كشف الأزمان العربية تشياء والشيخ أكتابي بودعناه أو, أو زور مهمة السبب يعني نسيني او رسالات تشياء رسالاتي بچو يعني یعنی زور گورنی ابلی مجلدہ چی زور گوریا پر علم او قبر بنص ام خليني اما او اكين لبر او لبر او لبر او مثلا آياتهن حديثهن الرواياتهن شيءهن شيءهن امانا نعبره بالشبهات شبهات بخوي شبهة يعني تجارة شبهة يعني كبرى لا يواجه كبل جودة ليلة بس لا بل نقبل جودة ليلنا اما امشي شبهة اما جماعة تدرس تذكر دوبها خاص الله كشف بمعنى بزمان يكودي معنا خصنا رو در خصتن اشكرى كردن بردلا دان هالمالين لا بردن بمعنى نهوية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 أمة أو... إطاعي بيا غمرك إنك أي ل... يعني نجأي بفلسطين عبادة بوأو نية عبادة أنها بوأخويا حتى يعني لا كشف الشبهات على شرح كاني شابرو علماء كتشون ما شاكل كشون خوي تعالى القرآن بملائكه يتوه بأنبياء ورسول يتوه بهميان يتوه هركز لأيه لا... وأقرب له من خوا لغير خوي تعالى عذابي ووين نبي كثب له من خوا نبي كثب فلسطين بك فلسطين يرست قندها الله أوها تؤرس عليك تأليف كردوا دجي طبر فلسطين كان دجي مشترك دجي أو كثاني كنا هذا ننبدأ يعني بو كباسي خوا أكرد دول يعني داخلة كباسي أو الليا أو صالحين أكرد دول يعني أكردهم من بذا ونتي بقيش مايا خوا, من خوا, خوا خاوني ملكو همو عز النية باش تجاهنهم نية همو يعني أو هابو الشيء الوحيد الراس تقينا الشيء. إن جاء أمر رسالة زور مهمة. بن. لم رسالة كشف شبهي قبورين بعزة قبر پرستان مشتیک كان وإن شاء الله بالتفاصيل درس کانی دهات و باسی واکین. لو آنی خلقت نزانه. زور جاباسی مسئله نزانی مان کردو. ول ل ناو رساله که شخص باسی که آله کابر با لیه نبیه با عذر آگه دار مند، توحید و شرک نزانی نبیه با عذر هر کسی بکویتو نو شریک, واب. انا شریک بکویتو ناو شرک و شریک او عبی عبی و شریک و شریک و شریک و خواه پیاب که او کسی رک او با مشریک او با توبف که لسر او اگر حکومتی اسلام با بان یکا توبف که او با اگر نو که جین با که مشریک بوی؟ او هاي كبار علماء فتواء على او الشيخ بن لازر رحمة الله عليه. بالام طبعا هو أمقسام أبو كساني إما براثكيه استبو موحدين أكين أبو كساني كوا خائن بو زانن لا لان نا بحسابي خائن لان نا تنا ببي مشرك يمشريك حتىكو بين الله او الشركة حتى بين الله أو الشركة كسري القرآن والسنة الصحيحة كين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 ليراكو تاعين شاء الله درسك و درس سيداهتو شرح كتابك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله